وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق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 وقتلو يوسف فأوطرحوه اطرحوه يخل لكم وجه يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قَوْمًا صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني لي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وَاخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهما عشاء يبكون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 وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم امرا فصبر جميل, فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فادلى دلوه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 قال معاذ الله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء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 قال هي راودتني عن نفسي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 دبر قال إنه من كيدكٌ قال إنه من كيدكٌ إن كيدكٌ عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذبك إنك كنت من الخاطئين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 بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني اراني أعصر خمرا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 يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 يا صاحبي يستجل أأرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتها سميتها أتم وأباءكم ما الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدو إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سِمَالِي يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يعلمون قال تزرعون سبع سنين لدى فما حصدتم فذروه في سنبله فما حصدتم فدروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتوني به فَلَمَّا جَاءَ أَهْرُ وَسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ, فاسأله مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ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 ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني في الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا قلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى موثقا من الله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 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني فَلَا بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخي ثم أذن مؤذن أيتها العير انكم لصارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه موسى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 سرقوا فقد سرق أخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكنا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله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 ك سرقوا وما شهدنا إلا بما علنا وما كنا للغيب حافظين.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 إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني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 قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما انجاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوا الىيه ابويه وقال وقال دخلوا مصر ان شاء الله امين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا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 أفلم يسيروا في الأرض فينظرو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون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 لقد كان في قصصهم عبره لأولئك الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون